لآل موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه وتكاثر في الاموال و ا ل أ و ل ا د كمثل و ي ث أ ع ج ب ا ل كفى ونباته ثم ي ه ي د فترى ا ل ل ه ورهوان و م ا ل ح ي الله ة ا د ن ي ا إ ا م الحسنى ر و ا ق و إلى مغفرة م ربكم ك وجنة, وجنة عطها ع ا ل س ض ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي لكي لا تاتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختلف فخور الذين ي ر ح ل و ن ويكفرون Fiji batsu s h i i عَبْنَا فِي ق موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى كثير م ن ه م ف ا س ق و ن يا ي ه النابلسي ذ ي آ م ن و ك ك م ف للعلوم ي ي ن من رحمته و ك م ا ل ا س ل ر ح ي م وأن اسماء ل ف ض الله ي الحسنى ي ش ا